م يرجككُ منِ, من السم وَالأَرضِ أََّ يَيمِْلكُ السم وَ الأبصَار م يخِرج الحّ منِ الم وَما يخرج الحَّ منِ المييت وَُخررج الميتَ, الميت منن الحي وَمَ يدَبّر الأمر فسقول الله فَقُ الْأَفَلا تَ